بسم الله الرحمن الرحيم الف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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يكشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوال وويرس بعضها على بعض فيك إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوه قولا أذا كنتم خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من قبلهم المثلات. وَإِنَّ تكون ربك من اجل للناس تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من كل وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعار سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار له معذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا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 والكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلال بالغدو ولا سَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ يُلِلُ لِلَّهِ مِنْ دُونِهِ عَلَى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 ورسالة ودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما تنقدون عليه في النار ابتغاء حرية أو زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ناس فينقذ في الرد كذلك يضرب الله لِلَّذِينَ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهونا لَهُمْ لهم ما في النور جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب افَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أُنزِلَ اللَّهُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تضاء وجي ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سدا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسل لك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا هو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 وجعلوا لله شركاء بلسموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بلزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وبيضر الله فما لهم من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا فِي عذاب لآخرة وما لهم من الله من وَقَمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النار أُكُلُهَا دَخِيلٌ تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب بي ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك الله حكم عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرنيه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ويعادههم وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا النانات نرضى ننقصها من طرافها والله يحكب لا معقب لحكمه وهو سَرِيعُ الحساب وقد مكر الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم